117. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا لَا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 118. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ <تصفيق> آغَلاَءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ برحمة 111. ادخلوا الجنة لا خوف وَلَا ولا أنتم تحزنون 112. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. 112. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 113. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا 114. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما 117. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 118. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه مِنْ قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل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 يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ أُذِنَ لِرَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 119. لَا لا يحب وَلَا 110. فِي تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 111. إن مِنَ الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سخناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كَذَلِكَ كذلك نخرج الموتى لعلكم وَالْبَلَدُ 110. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم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 أَواجِبُم أَن جأَكُم ذِكُرِّ وَبِّكُم مالَ رجُلٍ مِن قُم لون ذِرَكُم وَل تَتَّقُ وَلا فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين